في حديثه حول قول الله تعالى ونفس وما سواها قال أثابه الله تنبيه في مجيئها بعد تلك الآيات الكونية من شمس وقمر وليل ونهار وسماء وأرض لفت إلى وجوب التأمل في تلك المخلوقات يستلهم منها الدلالة على قدرة خالقها والاستدلال على تغير الأزمان وحركة الأفلاك واحداث السماء بالبناء أنه لا بد لهذا العالم من صانع ولا بد للمحدث المتجدد من فناء وعدم كما عرض إبراهيم عليه السلام على النمروذ نماذج الاستدلال على الربوبيه والألوهية فأشار إلى الشمس أولا ثم إلى القمر ثم انتقل به إلى الله جل وعلا وقوله فألهمها فجورها وتقواها إن كان ألهمها بمعنى هداها وبين لها فهو كما في قوله وهديناه النجدين وقوله إنا هديناه السبيل وهذا على الهداية العامة التي بمعنى الدلالة والبيان وإن كان بمعنى التيسير والإلزام ففيه إشكال القدر في الخير للاختيار وقد بحث هذا المعنى الشيخ رحمه الله تعالى في دفع إهام الاضطراب بحثا وافيا قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هذا هو جواب القسم فيما تقدم فالواو قد حذفت منه اللام لطول ما بين المقسم به والمقسم عليه وقد نوه عنه الشيخ رحمه الله عند الكلام على قول الله تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار في سورة صاد وأنه مستدل لهذه الآية عليه والأصل لقد أفلح فحذفت اللام لطول الفصل وزكاها بمعنى طهرها وأول ما يطهرها منه دنس الشرك ورجسه كما في قوله جل وعلا إنما المشركون نجس وتطهيرها منه بالإيمان ثم يكون تطهيرها من المعاصي بالتقوى كما في قوله سبحانه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ثم بعمل الطاعات قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى واختلف في مرجع الضمير في قوله زكاها وقوله دساها وهو راجع إلى اختلافهم في قوله فألهمها فجورها وتقوها فهل يعود إلى الله جل وعلا كما في قوله ونفس وما سواها أم يعود إلى العبد ويمكن أن يستدل لكل قول ببعض النصوص فمما يستدل به للقول الأول قول الله تعالى بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا وقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند هذه الآية اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ومما استدل به للقول الثاني قوله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقوله سبحانه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وقوله فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وقوله وما يدريك لعله يزكى وكلها كما ترى محتملة والإشكال فيها كالإشكال فيما قبلها قال المؤلف أثابه الله والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الجمع بين تلك النصوص كالجمع فيما قبلها وأن ما يتزكى به العبد من إيمان وعمل في طاعة أو ترك معصية فإنه بفضل من الله ما في قوله تعالى المصرح بذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وكل النصوص التي فيها عود الضمير أو إسناد التزكية إلى العبد فإنها بفضل من الله ورحمة كما تفضل عليه بالهدى والتوفيق للإيمان فهو الذي يتفضل عليه بالتوفيق إلى العمل الصالح وترك المعاصي كما في قولك لا حول ولا قوة إلا بالله وكما في قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم وقوله جل وعلا ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم فإنما هو بمعنى المدح والثناء كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا بل إن في قوله تعالى بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا فيه الجمع بين الأمرين القدري والشرعي بل الله يزكي من يشاء بفضله ولا تظلمون فتيلا بعدله والله تعالى اعلم قوله تعالى كذبت ثمود بطغواها اذ بعد اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها ثمود اسم للقبيله اسند اليها التكذيب اي بنبي الله صالح عليه السلام واشقاها هو عاقر الناقه واسند الانبعاث اليه وحده ثم جاء بعده فكذبوه فعقروها فاسند العقر اليهم وقد تقدم للشيخ رحمه الله تعالى علينا وعليه الجمع بين ذلك في سورة الزخرف ومضمونه أنهم متواطئون معه كما في قوله جل وعلا فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكانوا شركاء له في عقرها وفي قصة أبي طلحة في صيد الحمار الوحشي أنه سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون للعمرة هل دله عليه منكم أحد؟ قالوا لا قال هل عاونه عليه منكم أحد؟ قالوا لا قال فكلوا إذن لأن مفهومة لو عاونوه أو دلوه لكانوا شركاء في صيده فيحرم عليهم لقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وكان بعدم اشتراكهم حلا لهم فلو عاونوا أو شاركوا لحرم عليهم وهنا لما كانوا راضين ونادوا صاحبهم وتعاطى سواء عهودهم أو عطاءهم أو غير ذلك فعقرها وحده كان هذا باسم الجميع وكانت العقوبة باسم الجميع ويأخذ من هذا قتل الجماعة بالواحد وعقوبة الربيئة مع الجاني والله تعالى أعلم أيها المستمعون الكرام كان هذا مقدار لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وأنتم بخير وستكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة الليل فحتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته